50 languages. توجر دجره 27 27 حج اشم في الفندق الوصول في الفندق الوصول و ن نچ شيئا عندكم غرفه خاليه ن لقد حجزت عندكم غرفة لقد حجزت عندكم غرفه س سلقوا اسمي ميلر اسمي ميلر س لغرفة سرير واحد احتاج لغرفة سرير أحتاج لغرفة سريرين أحتاج لغرفة سريرين مونم زجيش شبخنم تحبش تيفرر كم سعر الغرفة للليلة؟ كم سعر الغرفة للليلة؟ سا غبسك بأخطو ونسفاي أريد غرفة مع حمام بانيو اريد غرفة مع حمام بانيو س دوش حوض ونصفاي اريد غرفه مع حمام دوش اريد غرفه مع حمام دوش ونم سيبليمه خشطه اي يمكن ان ارى الغرفه اي يمكن ان ارى مش جراج شقة اي هنا موقف سيارات اي يوجد هنا موقف سيارات مش سيف شقة اتوجد هنا خزينة امانات اتوجد هنا خزينة امانات مش فاكس شقة اي هنا جهاز فاكس اي هنا جهاز فاكس داخو ونيرشته جيد انا اخذ الغرفة جيد انا أخذ الغرفة اونج بزخر مار هنا المفاتيح هنا المفاتيح مير سي هنا امتعتي هنا امتعتي سحاترت حابشم بجدجيشخ متى يكون الافطار متى يكون الافطار سحاترت حابشم شجغواشخ اراغشرا متى يكون الغداء متى يكون الغداء صحاترط حابشم بتخشحاشخ اراغوشرا متى يكون العشاء متى يكون العشاء